رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، واعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا وسمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها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 انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير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 هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا, وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء فبكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير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 وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلم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 من يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا